وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس والأربعين من دروس أسماء الله الحسنى. والاسم اليوم هو اسم المقيت فالمقيت اسم من أسماء الله الحسنى ورد في الحديث الشريف الذي عدد الأسماء الحسنى القوت ما يمسك الرمق من الرزق ما يقيت الإنسان ما يقيم أوده ما يجعله يقف على قدميه ما يعينه على مزاولة نشاطه هذا هو القوت فالقوت هو ما يمسك الرمق من الرزق فالخبز من القوت والحليب من القوت لكن بعض ألوان الفاكهة ليس من القوت هناك طعام أساسي هناك طعام ثانوي فالطعام الأساسي هو القوت والله سبحانه وتعالى من أسمائه المقيت بعضهم قال القوت هو ما يقوي بدن الإنسان من الطعام يجعله قائماً قال ابن عباس المقيت هو المقتدر كيف؟ أن هذا الإنسان يحتاج إلى طعام الذي خلقه خلق له الطعام خلق له الطعام وخلق توافقا بين الطعام وبين جسمه وخلق أجهزة في جسمه تأخذ هذا الطعام وتمتصه وتستفيد منه في عملية خلق وعملية توافق وعملية استقبال خلق وتوافق واستقبال لذلك المقيت هو المقتدر علمًا وقوةً علمًا وقوةً يعني هذا الحليب الذي تنتجه البقرة أليته معقدة جداً خلية خلية الغدة الثديية يمر فوقها أوعية شعرية فيها دم وكأنها كائن عاقل تختار من بين فرث ودم من بين كريات الدم الحمراء ومن بين البولة السائلة التي في الدم العناصر الأساسية من بروتينات ومواد بثمة ومواد شحمية ومواد مقوية ومعادن ليكون الحليب منها فالذي صمم هذه الكائنات على إنتاج هذا الحليب ثم توافق هذا الحليب مع جسم الإنسان ثم وجود أجهزة في جسم الإنسان تستقبل هذا الحليب وتهضمه وتمتصه وتجعله طاقة إذا المقيت المقتدر خلق ووفق وأفاد خلق الطعام ووفق بينه وبين خصائص الجسم وهيأ له أجهزة تنتصه وتستفيد منه إذا ابن عباس يقول المقيت هو المقتدر أبو عبيدة يقول المقيت هو الحفيظ ما الذي يحفظ لك هذا الجسم؟ الطعام والشراب لو ما في طعام مجاعة تنتهي بالموت إذا من أثماء الله عز وجل المقيت المقيت هو الذي يخلق القوت هو الذي يحفظ بالقوت الإنسان هو الذي يقتدر بعلمه وقدرته على خلق القوت المناسب وموافقته مع الجسم وتهيئة أجهزة تنفصه صار المقيت الحفيظ والمقيت المقتدر علما وقدرة والمقيت هو الذي يخلق القوت وقيل المقيت هو الذي يعطي أقوات الخلائق أحيانا الإنسان لو تصور كم دابة تذبح يوميا لتوفير طعام البشرية يعني إذا الإنسان في اليوم أخذ خمسين غرام في خمس مليارات إنسان خمسين غرام من اللحم في خمس مليارات إنسان كم دابة طيب المحاصيل كم طن القطر المتواضع نحن قبل أعوام أنتجنا 3 ملايين طن 3 ملايين طن طيب بلاد كالبلاد الشاسعة كم تنتج نحن 12 مليون بلاد فيها 350 مليون بلاد فيها 450 مليون الهند بلاد مثل الصين فيها 1000 مليار و200 مليون طيب هذه كم تحتاج إلى القمح وإلى اللحم وإلى الخضار وإلى الفواكه من صمم ومن خلق ومن وفق ومن هيئ هذا معنى المقيت قيل المقيت الذي يعطي أقوات الخلائق وقيل المقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات لو واحد أدم لك مركبة ومنعت من شراء البنزين ما لقي مئصر واقف على الباب من لوازم تقديم هذه المركبة إعطاء قسائم للوقود من أجل أن تثير بها فالتعريف لطيف هو الذي خلق الخلق وثاق إليهم الأقوات ما دام قد خلق فقد رزق والشيء الدقيق الله الذي خلقكم ثم رزقكم ما قال ثم يرزقكم بالفعل الماضي تصمينا لكم لو أرسلت إنسان إلى بلد أجنبي وحولت له ما يحتاجه لخمس ثلوات دفعة واحدة ثلاثا حتى يطمئن فجاء الفعل ماضيا الله الذي خلقكم ثم رزقته فالمقيت هو الذي خلق الخلق وثاق إليهم الأقوال شيء دقيق جدا هذه الغنم التي خلقت خصيصا لنا كل شيء فيها ننتفع منه كل شيء فيها بدءا من صوفها إلى جلدها إلى لحمها إلى شحمها إلى دهنها إلى عظمها إلى أحشائها إلى قرنيها إلى رأسها كل شيء في هذه الدابة ينتفع الإنسان منه مصممة للإنسان خصيصا ومصممة كي تتوالد بسرعة كبيرة وفيها أجهزة كأجهزة الإنسان تماما من أجل أن تعلمه ماذا في أحشائه فقيل المقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات الله عز وجل رب العالمين وأوصل إليهم الضروريات والكماليات ورزق قوت الأشباح وقوت الأرواح الآن دخل بمعنى أوفع المقيت ساق قوت الأشباح وقوت الأرواح الأشباح جمع شبح وهو الجسم لأنه فاني والأرواح المقصود بها النفس فكما أن هناك أقوات للأجساد هناك أقوات للنفوس النفس قوتها بالاتصال بالله عز وجل قوتها بالسكينة التي ينزلها الله على قلوب المؤمنين قوت النفس بشعورها أن الله راض عنها قوت النفس بمعرفتها بربها قوت النفس بالعمل الصالح الذي تتألق به هذا قوت النفس إذا الآن كلمة قوت وكلمة مقيت في قفزة من قوت الأشباح إلى قوت الأرواح من قوت الأجساد إلى قوت النفوس من الطعام والشراب إلى العلم من الفواكه إلى السكينة من الماء إلى التجل الإله الذي يهبط على القلب فيملأه سعادة قال المقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات وأوصل إليهم الضروريات والكماليات ورزق قوت الأسباح وقوت الأرواح وقيل المقيت هو المتكفل أيام الإنسان يطعم ولكنه ليس مكلفا يطعم ولكنه ليس مشؤولا يطعم ولكنه ليس ملزما لكن الله سبحانه وتعالى قال ما من دابة إلا على الله رزقها على تفيد الإلزام الإلزام الطوع الذاتي الله عز وجل ألزم نفسه برزق العباد ما من دابة إلا على الله رزقها إذا هو المتكفل بإيصال أقوات الخلق إليهم وذكر الرازي المقيت من شهد النجوى فأجاب وعلم البلوى فكشف واستجاب إذا المقيت هو الذي يخلق القوت والمقيت هو الذي يحفظ الإنسان من الجوع والهلاك جوعاً والمقيت هو الذي صمم قوتاً يناسب الجسد وخلق في الجسد أجهزة تستقبل القوت وجعل التوافق العجيب بين بمية الإنسان وبين مكونات الغذاء أيام إلا هذا الحليب متوافق مع السن الفلاني مدروسة البروتينات مع الشحوم مع المعادن مع الفيتامينات صار في اقتدار أساسه العلم والقدرة صار في حب صار في إطعام ثم هناك قوت القلوب قوت القلوب معرفة علام الغيوب قوت القلوب الاتصال بالله عز وجل قوت القلوب الأمن الذي يملأ الله به قلب عبده المؤمن المؤمن ممتلئ قلبه أمنا ممتلئة نفسه سكينة رضا اطمئنانا هذا هو قوت القلوب كلكم يعلم الإنسان أحيانا يأكل ما يشاء ويذهب إلى حيث يشاء ويستمتع بطيبات الحياة الدنيا ومع كل هذا الاستمتاع يشعر بجوع روحي يريد أن يتصل بالله يريد أن يرضى الله عنه إشباع الجسد لا يغني الروح شيئا روحك ونفسك في أمثل الحاجة إلى قوت خاص بها لو فرضنا واحد صلى صلاة متقنة وانهمرت دموعه في الصلاة أو قرأ القرآن فشعر بسعادة كبرى يشعر بالغي يشعر بال... بالاكتفاء الله عز وجل قبله وأقبل عليه وتجلى على قلبه أنزل عليه السكينة، وكأنه حفظه، وكأنه غفر له. هذا هو قوت القلوب. يعني نجيب مثال أوضح. لو فرضنا أب البيت، كل ألوان الطعام موجودة، الطعام والشراب واللباس، لكن هذا الأب لا ينظر إلى ابنه إطلاقاً، ولا كلمة. هل يكتفي الابن بالطعام الذي يأكله في بيت أبي؟ وبالشراب اللذيذ وباللباس الجيد لا الأبن بحاجة إلى ابتسام من الأب بحاجة إلى كلمة عطف بحاجة إلى أن يضع الأب يده على كتف ابنه بحاجة إلى أن يضمه الضم ليس طعاما بحاجة إلى أن يقبله ابوه والتقبيل ليس طعاما ووضع يده على كتفه ليس طعاما ووضع يده على رأسه ليس طعاما أن في وجهه ليس ضعاما أليس الطفل الصغير بحاجة ماسة إلى قوت من نوع آخر يسميه المربون أن يستقي الحنان من أمه وأبيه أن تضمه أمه إلى صدرها أن يضعه أبوه في حجره أن يبتسم في وجهه أن يداعبه أن يضاحكه هذه حاجة أساسية بالإنسان وكلما ارتقى الإنسان تصبح حاجته إلى هذا القوت المعنوي أشد من حاجته إلى القوت المادي الإنسان حينما يقوى إيمانه لا يرى سعادة أكبر من أن يشعر أن الله يحبه وأنه في عين الله وفي رعايته وفي توفيقه نحن بحاجة إلى قوت للقلوب حينما يستقل القلب إلى القوت يتصحر ما في حياة في الأيام الإنسان بكاء الخشية يملأه سعادة إن أرقى أحوال الإنسان حينما يبكي بكاء الرحمة يعني أنت أدخل إلى عالم الإيمان إلى عالم القرب من الله كنت أدعو في بعض بأدعيتي اللهم أخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات القرب جنة العفة الاستقامة الصدق الأمان، الضبط أداء العبادات ثلاوة كتاب الله قرب هذه جنة أخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات الإنسان أكل أطيب طعام حتى امتلأ بطنه ونال من المباحث ما يشاء وبعدئذ يشعر بالفراغ يشعر بالملل يشعر بالسأم لأن هذه الدنيا صغيرة لا تملأ قلب الإنسان لا تملأ نفسه لا متناهية لا يملأها إلا قرب من الله عز وجل لذلك أخذ القوت معنى آخر صار في قوت للأجسام وقوت للقلوب قوت الأجسام الطعام والشراب وقوت القلوب معرفة الله والإقبال عليه والقرب منه لذلك أكبر عقاب يعاقب به الإنسان يوم القيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني لو فرضنا أب على مود بالغة مع ابنه لو قال له أخرج إلى خارج غرفة لا تريني وجهك أبدا والله هذا الطفل المدلل الذي يتلقى من من أبيه نظرات العطف والحنان إن قال له أخرج ولا ترمي وجهك بعد اليوم هذا أكبر عقاب على الإصلاق للذي يملك حساسية أخلاقية وفي بعض المعاجم المقيت هو الحفيظ الحفيظ على وزن فعيل قيغة مبالغة يعني يحفظ حافظ وحفير شديد الحفظ والمقتدر علما وقدرة والقدير والمقدر يعني الأغذية متوازنة بدقة بالغة أنا ذكرت لكم من قبل أن الطفل الصغير إذا ماتت أمه قبل أن ترضعه أو تلقت أو خافت على رشاقتها فلم ترضعه وأثقيناه حليب البقر المعقم هناك مضاعفات خصيرة تحدث معه في المستقبل لأن المادة البروتينية في حليب البقر أربعة أمثال ما تحتمله أجهزة الطفل الصغير لذلك يصاب بآفات قلبية وآفات رعائية وآفات في الكبد وفي الكليتين الآن تعزى بعض الآفات الوعائية والقلبية والكبدية والكلوية إلى أن الطفل الصغير حرم من إرضاعي من من من من حليب أمه. أنا في توافق دقيق بين حليب الأم. هل تصدقون أن حليب الأم يتبدل تركيبه في أثناء الرضعة الواحدة في أثناء الرضعة الواحدة؟ والآن كل معامل أغذية الرضع مكتوب على عبواتها لا شيء يعادل حليب الأم في الدرجة الأولى إذا في تقدير وفي قدرة وفي علم وفي حفظ وردت كلمة المقيت في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة النساء قال تعالى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 عرفته بأخ صادق شفعت شفاعة حسنة أي نتج عنها خير عميم ومن يشفع شفاعة سيئة بللته على معصية أو على مخالف أو على أسلوب لا يرضي الله في التعامل شفعت له شفاعة سيئة من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها له لام الملكية، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كتل منها، سيدفع نصيبه من هذا الأذى الذي سببه بشفاعته. وكان الله على كل شيء مقيت، يعني الله عز وجل يعلم كل شيء، ويسجل كل شيء، ويحفظ كل شيء، يعني يحفظ لك شفاعتك الحسنة. أو شفاعتك السيئة. الأيام الإنسان بنصح شخص إنه يرسل ابنه إلى بلد أجنبي، ابنه مراهق في مقتبل العمر، وفي فساد كبير. فالذي يحصل في هذا البلد من فساد في صحيفة الذي نصح. لذلك ولا تفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. إن أي نصيحة. تؤدي إلى معصيه هذه الشفاعة السيئة وأية نصيحة تؤدي إلى منفعة هذه الشفاعة الحسنة من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها نصحت واحد يحضر مجلس علم كل الخير الذي سيتأتى من هذا المجلس في صحيفة الناصح ونصحت واحد يأخذ أكبر أياس أكبر أياس حتى تجيب 200 محطة الله يزديك الخير على النصيحة فكل سقوطه في الليالي الطويلة وراء هذه الأجهزة في صحيفة الناصح هذا ما بكفل صغير هذا 70 بس بدنا المئتين ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له نصيب منها كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا، حفيظ أي مقتدرا وحافظا وشاهدا وشهيدا وردت مادة القوت في سورة فصلت نحن في عنا كلمة وعنا مادة المادة في اللغة مثلا عين لام ميم مادة العلم في علم يعلم اعلم عالم معلوم معلم علامة تعليم مادة علمة في من اسم فاعل اسم مفعول اسم مكان اسم زمان اسم ألي اسم تفضيل صيغة مشبهة باسم الفاعل فيها فعل ماضي فعل أمر فعل مضارع فيها فعل ماضي مجرد فعل ماض مزيد تعلم استعلم مزيد بحرف مزيد بحرفين مزيد بثلاثة في فعل المجرد كل هذه الكلمات أعضاء أسرة من جد واحد مادة عليمة فكلمة مقيت وردت مرة واحدة في القرآن الكريم وكان الله على كل شيء مقيت أما مادة القوت وردت مرة واحدة في سورة فصلة وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين أربعة أيام يعني في أربعة فصول لولا ميل المحور لما كان هناك فصول لو أن الأرض محورها عمودي على مستوى دورانها الفصول سابتة هنا صيف سرمدي الشمس هنا الأشعة هنا عموضية صيف سرمدي هنا خريف وربيع سرمديان إلى الأبد أما ميل الأرض هكذا والشمس من هنا هنا عمودية هنا صيف هنا مائلة شتاء فلما عكثت الآية هكذا صار هنا عمودية وهنا مائلة ميل المحور سبب تبدل الفصول ميل المحور فجعل وجعل أقواتها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين قال بعض العلماء فرقوا بين اسم المقيت وبين اسم الرزاق قالوا إن المقيت هو خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأصعمة وإلى القلوب وهي المعرفة قوة القلوب المعرفة وقوة الأبدان الأطعبة خلقها ووفقها وأوصلها وانتفع الجسم منها عملية معقدة يعني أيام أنت أمام علبة لحم ما معك مفتاح لا تستفيد منها أما الطعام الذي خلقه الله عز وجل يتوافق بشكل عجيب مع حاجات الجسم وبشكل أشد عجبا أشد عجبا مع, حاجة مع طبيعة الأجهزة التي تستقبله قال إن المقيتة هو خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة وإلى القلوب وهي المعرفة إلا أنه أخص من الرزاق إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الرزق يتناول القوت وغير القوت لكن العلماء الآخرون قالوا هناك قوتان قوت للجسد وقوت للروح ومن معاني المقيت ما يكتفي به القوت ما يكتفي به في قوام البدن. أكل لأمثين شبع. إذن يمسي قدر بهذا الطعام أن يتحرك ومعنى مقيت أي مستولي على الشيء القادر عليه مقيت على هذا البيت يعني متملك لزمانه أو مطلع عليه قادر على فهم كل خباياه إما قدرة أو علم أو حفظ أو إطعام إذا إطعام وحفظ ومراقبة واختدار وقال بعض العلماء المقيت بمعنى الرزاق إلا أنه أخص منه يعني مثلا أنواع البهارات هذه ليست قوتا ولكن تحسن الطعم أحيانا في قلوبات كما يقولون هذه ليست قوتا ولكنها تحسن طعم الطعام أنواع الفواكه في فواكه لها مذاق طيب جدا وغالية جدا هذه ليست قوتا ولكنها يعني مبالغة في الإكرام يمكن أن نسمي خالق هذه الأطعمة التي لا يحتاجها الإنسان يمكن أن تنطوي تحت اسم الودود ويمكن أن تنطوي الأطعمة الأساسية تحت اسم المقيت من الإنسان يدعوك إلى طعام من الممكن يقدم لك لوناً واحدة لكن الأنواع المنوعة والمقبلات والحلويات والفواكه والشربات والأزهار على الطاولة هذا كله يزيد عن حاجة الإنسان فصار في مقيت وفي ودود فهناك أطعمة تنطوي تحت اسم الودود وهناك أطعمة تنطوي تحت اسم المقيت الآن أدب العبد مع اسم المقيت ما علاقتنا بهذا الاسم الجليل؟ قال الأدب الأول أن ألا يقبل إلا الحلال الطيب الله عز وجل يطعمنا أنت ينبغي أن لا تأكل إلا الحلال الطيب يعني عندنا قاعدة هناك شيء حرام لذاته وهناك شيء حرام لغيره أن يأكل الإنسان لحم الخنزير هذا حرام لكن حرام لذات اللحم أن يأكل لحما لحم غنم دون أن يدفع السمن هذا حرام لا لذاته ولكن لغيره فالحرمة الأولى حرمة لذات الشيء أما الخرمة الثانية خرمة لغير ذات الشيء لطريقة تناوله وإن كان الطعام الذي خلقه الله لنا خلقه لنا ولكن ينبغي ألا نأكل إلا طعاما حلالا بكسب صحيح مشروع فمن أذب العبد مع اسم المقيت ألا يقبل إلا الحلال الطيب ليرتفع عند الله ذكره ويعظم أجره شيء غريب إنه حديث واحد للنبي عليه الصلاة والسلام جامع مانع يا سعد أصب مطعمك تكن مستجاب دعوة يعني المال الذي بحوزتك ينبغي أن يكون حلالا إذا كان حلالا تشتري به طعاما هو عند الله طيب فإذا أكلت طعاما طيبا لأن ثمنه حلال بمعنى أن كسبه مشروع ما في كذب ما في غش ما في احتكار ما في تدليس ما في تغيير مواصفات ما في حلف كاذب ما في إيهام إذا كان الأصل حلالا مادة وطريقة كان المال حلالا والطعام الذي تشتريه به طيبا عندئذ أصب مطعامك تكل مستجابة دعوة روي أن سفيان الثوري كان يتحرى الحلال من الرزق حتى كان أولاده يعانون من الفقر فجاءه رجل الموسر بسرة مال وقال له إن هذا مال حلال ورجاه منه أن يقبله فقبله سفيان وبعد قليل رد المال إلى صاحبه فقال أحد أبناء سفيان لأبيه يا أبت أليس لك أولاد في حاجة إلى هذا المال قال له سفيان أتريد أن تأكل وتتنعم وأبوك يسأل عنه يوم القيامة يعني أكاد أقول إن تفعة أعشار الدين أن يكون الرزق حلالا فأي كسب للمال المادة مشروعة والحديث في صدق وفي وفاء بالوعد وفي دقة في السعر وفي نصيحة للشارف ولا في تدليس ولا غش ولا كذب ولا احتيال ولا مبالغة ولا تغيير مواصفات وكل شيء مشروع الآن هذا المال الذي تكسبه هذا ينفعك نفعا لا حدود له هذا المال الحلال الذي تكسبه يبارك الله لك فيه بركة ما بعدها بركة هناك أدب آخر ذكر بعض العلماء أن من أدب هذا الاسم أنه إن أتى إليك الغذاء أن تشهد المنعم من خلال النعمة من كلها تنأكل لكن إذا الإنسان جلس يأكل رأى كأس من خلق الشاي بهذا الطعم الطيب من خلق السكر؟ من جعل الماء صافيا؟ من خلق شيئا نقده نجعله يغلي هذا الخبز من خلق القمح؟ هذا الجبن هذا اللبن هذا الزيتون من صممه؟ شجرة مباركة أكلت أرزاً من صمم هذا المحصول؟ أكلت فاكهة فإذا الإنسان كان مع الله دائما يتأثر حينما يأكل إذا جلس إلى المائدة لا يرى إلا أنها مائدة الله عز وجل وهذا شعور راقي جدا لذلك الإنسان يبدأ بالبسملة ويحمد الله على هذا الطعام الذي خلقه الله له لأيام الإنسان المئة ألف ليرة لا تساوي عنده رغيث خبز أحيانا الإنسان أساس حياته مبني على الطعام والشراب فلو خرم الطعام والشراب وكان معه المال الوفير هذا لا يفعل شيئا إنسان مقطوع في الصحراء وكاد يموت جوعا. حالت منه التفاتة فرأى بركة ماء عن بعد ف أشرق في نفسه نور الأمل وصل إليها فشرب حتى ارتوى ثم تولى إلى الظل حانت منه التفاتة فإذا بكيس مملوء كاد يختل عقله من شدة فرحه ظن أن فيه خبزا لكنه فتح الكيس فلم يجد فيه إلا لآلئ فصاح واء هذه لآلئ هو يتمنى القمس الإنسان بالمدينة اللؤلؤ له قيمة أما إذا كان في الصحراء وكاد يموت عطشا كأس الماء لا يعدله شيء حتى إن بعض وزراء أحد الخلفاء قال له يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس من الماء إذا منع عنك قال بنصف ملكي قال فإذا منع إخراجه قال بنصف ملكي الآخر في نعم مشتركة لا أحد يعرف قيمتها إنه في ماء تشربه وهذا الماء يخرج بيسر بلا انشباس وفي طعام تأكله وهذا الطعام تتمثله ويخرج بلا انشباس فتلقي الطعام والشراب وخروج الطعام والشراب بشكل ميسور هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها إذا من أدب هذا الاسم أنه إذا أثي لك بغذاء تشهد المقيت الواسع ومتى عشقت روحك المقيت فنيت في أنواره واجتهدت في أذكاره فتأكل الطعام ويتجلى لك واسع الإكرام الإنسان النبي علمنا اللهم صلي عليه أن نأكل ببطء وأن نأكل وأن نذكر الله مع الأكل وقال عليه الصلاة والسلام أذيب طعامكم بذكر الله أذيب طعامكم بذكر الله إنه الإنسان إذا ذكر الله وهو يأكل ذكر نعمه العظيمة الإنسان أيام بيشتهي أن يأكل صحن يأكله أفقر الناس ممنوع ياكله يعني أكتر يعني الإنسان إذا كان صار معه التهاب المفاصل يمنعه من الحمص والفول بعض أنواع اللحوم. عند إذن يرى صحن الحمص أسمى صحن بالحياة. حينما يمنع يشتهي. فلما إنسان يصل من دون قيود هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. فالمؤمن إذا جلس ليأكل ينتقل من النعمة إلى المنع، من القوت إلى المقيت. من هذا الإكرام إلى المكرم من التخلق بهذا الاسم الجليل ألا تطلب حوائجك إلا من الله تعالى لأن خزائن أرزاق بيده الإنسان ليسأل ربه حاجته كلها في شخص نفسه تهون عليه يبذل ماء وجهه لغير الله عز وجل لكن المؤمنة لا يسأل إلا الله عز وجل ورد في الحديث القدسي أن يا موسى اسألني في كل شيء حتى شرك نعلك وملح قدرك اسألني كل شيء إذا الأول أدب من اسم المقيت أن تتحرى الحلال الطيب والأدب الثاني أن تنتقل من القوت إلى المقيت ومن النعمة إلى المنعن والادب الثالث ألا تسأل حاجتك إلا من الله عز وجل بعض العلماء يذكرون أنواعا من القوت منهم من جعل الله من جعل الله قوته في المطعومات يعني هذا يعيش ليأكل حياته كلها طعام وشراب ومنهم من جعل الله قوته في الطاعات همه طاعة الله عز وجل منهم من جعل الله همه وقوته في المكاشفات والمشاهدات يعني إنسان يأكل وإنسان يثيع وإنسان يقبل فالاقبال قوت والطاعة قوت والطعام قوت وفي طعام وقد قال عليه الصلاة والسلام أبيت عند ربي يطعمني ويسقين تستعام إنه آخر لي بربكم أحياناً إن أنا أعرف ذلك جلسات مباركة طيبة فيها تجلي تخرج منها وأنت منتعش تخرج منها وأنت في أعلى درجات السعادة هذا قوت لفصار تجلي باللغة العامية هذا قوت الله عز وجل لأنه قال عليه الصلاة والسلام ما من قوم يجلسون مجلسا يذكرون الله فيه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليه مستكينة وذكرهم الله في من عنده في مجالس إيمان راقية جدا في صفاء في إخلاص في تواضع في تعاطف فهذا أيضا من القوت الذي ذكره بعض العلماء قال بعض العلماء القوت ذكر الحي الذي لا يموت علماء آخرون قالوا إن الله جعل أقوات عباده وخلقه مختلفة منهم من جعل قوته الأصعمة والأشربة على اختلاف أنواعها وهم الآدميون وبعض الحيوانات ومنهم من جعل قوته الطاعة والتسبيح وهم الملائفة ومنهم من جعل قوته المعاني والمعارف وهي العقول التي في الأجساد وبالعقل نظام يجمع المحاسن كلها ورد في الأثر أن جبريل عليه السلام جاء إلى آدم عليه السلام قال له إني آتيك بثلاثة أشياء فاختر منها واحدا قال آدم ما هي قال هي العقل والدين والحياة قال اخترت العقل فقال جبريل للدين والحياء انصرفا فقد اختار العقل فقال الدين والحياء معا إن أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان بقي أن نعلم أيها الإخوة أن العبد إذا اشتغل بطاعة الله عز وجل سخر له من يعينه على, أداء على تأمين حوائجه كلها وأما من شغله بشهواته أوكله الله إلى ذاته الإنسان المشغول بذكر الله عز وجل قوته مؤمن وحاجاته ميسرة وهم في مساجدهم والله في حوائجهم وأما الذي يشتغل بشهواته يكله الله إلى ذاته والإنسان ضعيف عندئذ يقع في حيرة وفي شغل عنه يقول عليه الصلاة والسلام في بعض أبعيته اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا في رواية كفافا اجعل رزق آل محمد قوتا وقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اسما أن يضيع من يقوت يعني أكبر اسم أن تضيع أولادك أن تضيع نفوسهم فلا تعرفهم بربهم وأن تضيع أجسادهم فتهمل إطعامهم وكسوتهم ومعالجتهم فالعناية بالأولاد من أجل العبادات كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقف واللهم زعل رزق آل محمد كفى أخوانا الكرام اسم المقيت كل يوم ثلاث وجبات وبكل مجلس علم في مقيت أنت في البيت وأنت على المائدة تأكل الطعام والشراب ينبغي أن ترى أن هذه مائدة الله عز وجل والأكمل أن تفكر في كل ألوان الطعام كيف خلقت وكيف نمت وكيف قطفت وكيف طبخت وكيف عولجت يجب أن تعبر النعمة إلى المنعم والقوت إلى المقيت وإذا دخلت المسجد فهناك قوت من نوع آخر العلم قوت القلوب والاتصال بالله قوت والعمل الصالح قوت فالله عز وجل يقيت الأشباح بالطعام ويقيت الأرواح بالعلم والمعرفة ونحن عالة على المقيت جل جلاله خلقنا وخلق لهذا الفم ما يملأه وخلق أنفسنا وخلق لهذه الأنفس ما يسعدها فنحن بين لذة الطعام وسعادة القرب من الله عز وجل وهذا الاسم المقيت يدور مع الإنسان ما دام حياً لذلك النبي كانت كما ورد تعظم عنده النعمة مهما دقت وكلما عرفت اسم المقيت تحترم هذه النعمة التي بين يديك ويا عائشة أكثر مجاورة نعم الله فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني أنتم عاجزون عن إحصائها فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى الإحصاء سهل لو جاءتك مئة هدية في مناسبة ولادة أن تجلس لربع ساعة وتمسك قلم وتكتب من فلان هذه من فلان بربع ساعة تكتب الهدايا كلها أما أن ترد كل هديتين بثمن يقابلها حيث تحتاج إلى جهد كبير فالله عز وجل أشار إلى أننا عاجزون عن إحصاء النعم بل إننا عاجزون عن إحصاء نعمة واحد فلأن نكون عاجزين عن شكرها من باب أولى والحمد لله رب العالمين